جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعل الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين بحسن المو... فيها عن موعد الدرس في إن شاء الله نشوف فيما بعد إذن الله يقول شيخنا بارك الله فيك هل يعقل أن يوجد بين المتحابين في الله بغضاء وشحناء وحسد المحبه في الله عرفنا أنها تزيد وتنقص وتقوى وتضعف ولهذا قد يكون في القلب محبة ثم يبدأ يدب في القلب شيء من البغضاء فتبدأ المحبة تضعف والبغضاء تزيد والبغضاء تزيد ولهذا المطلوب من المتحابين في الله أن يسعوا في تحقيق الأمور التي تنمي المحبة وتقويها وأن يحذروا في الوقت نفسه من الأمور التي توجد البغضاء أن يحذر من الأمور التي توجد البغضاء وإذا ضعفت المحبة في القلب قد قد يوجد في الإنسان حسد وقد يوجد في أمور أخرى ذميمة بسبب ضعف المحبة التي له في الإخوانه في قلبه نعم يقول كيف تكون المحبه لله وما هي شروطها المحبه لله أي أن تكون خالصة لا يراد بها أي غرض آخر وإنما هي لله أي لوجهه وابتغاء وجهه سبحانه وتعالى لا يريد بها دنيا ولا يريد بها رياء ولا يريد بها سمعة وإنما تكون منه خالصة لله جل وعلا ولهذا جاء في الحديث من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان وفي الحديث الآخر قال اوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله نعم. وهذا يقول أيهما أدق في التعبير أحبك في الله أو أحبك لله الأدق لله مثل ما جاء في الحديث أحبك الله الذي أحببتنا له وإذا قال أحبك في الله لباس بذلك نعم يقول قد لا أستطيع الحكم على محبتي وكونها لله تعالى فهل لي أن أقول هذه الكلمة على كل حال الأمر يحتاج إلى مجاهدة القلب على الخير وعلى تنميه في القلب والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والمسلم مطلوب منه أن ينمي هذه المحبة في قلبه لإخوانه المؤمنين وأن يسعى في الأمور التي تحقق دوامها وبقاءها ومن ذلك ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام في فيما تقدم معنا وأيضا ما جاء في الأثر المروي عن معاذ بن جبل فيلاحظ هذه الأمور التي هي عون له لبقاء هذه المحبة وثباتها ودوامها نعم هل وجود العقل في القلب والرحمة في الكبد وجود حسي ملموس لا لا شك انها امور يعني هذا موضعها واحساس الانسان بها قد قد يكون حاصلا واقعا ب بأن يتعقل الأمور في قلبه وأيضا كبده يكون لها تأثر في هذا الباب باب الرحمة وباب الرأفة ونحو ذلك يكون للكبد تأثرها ولهذا احيانا بعض الأمور تجعل الكبد تتفطر تجعل كبد الإنسان تتفطر لأن لها, لها ارتباط بهذا المعنى وأشرت إلى ألفاظ أحيانا تأتي على الناس تشير إلى, إلى, إلى, إلى هذا المعنى والشعور به نعم يقول في الدرس الماضي مر معنا قول الحسن عندما عاد مريضا اللهم مش قلبه فما المراد جمع له بين دعوتين مباركتين قال اللهم اشف قلبه اللهم مش في سقمه فجمع له بين أمرين شفاء البدن وشفاء القلب. شفاء البدن وشفاء القلب. قال الله عز وجل عن عن القرآن والشفاء لما في الصدور. وقال تعالى النزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فجمع له بين أمرين عظيمين في باب الشفاء. شفاء القلب أي من الشبهات والشهوات وشفاء البدن أي من الأمراض والأسقام.